وَمَاف اللهَّهُ علىى رَسُولِهِ مِنهُم فَمَا أَوْجَفْتُمْ عَلَيْهِ مِنْ خَيْلِم وَلَا لِكابَ وَلَا لِكَابِ وَلاكِ اللهَّه يُسَلّ تُ رُسُ لَهُ علىى مَشاء واللَّهُ على كُّ شَيئ قير ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولد القربى واليتامى والمساكين وبن السبيل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 وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ أُولَٰئِكَ هُمُ الصَّادِقُونَ وَالَّذِينَ تَبَوَّأُوا الدَّارَ وَالْإِيمَانَ مِنْ قَبْلِهِمْ يُحِبُّونَ مَنْ هَاجَرَ إِلَيْهِمْ وَلَا يَجِدُونَ فِي صُدُورِهِمْ حَاجَةً مِمَّا أُوتُوا وَيُؤْثِرُونَ على أَنْفُسِهِمْ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنْفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ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 كََ للَّذينَ منِنْ قبلَهِم قَريبَذَقُ وَبَا أَمْهم وَلَهُمْ دابٌأَليم كََتَ للشَّيطانِ إقالَالَإِنسانِك فرُْفَلَما كَفَرَ قَالَ إنّ بَ أُم مِن كَإي أَخافُ الله إني أَخَافُ الله رَبَّ العالمين.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 ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون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 سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنا يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم